124. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا 125. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يوزق من يشاء أجري حساب